أُولَئِكَ كَالأنعام بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهلون بالحق وبه يعجلون والذين كذبوا بآياتنا فنشتدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إِنَّ كَيْدِي دِيكٍ أَوَرَنِ يَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَعْلَمْهُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ كَذَلِكَ أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُجْبِلُ اللَّهُ فَلَا جِدَّ لَهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لا يجلّيها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بضعه يسألونك كأنك حفي عنها قل إِنَّمَا عِلْمُ الْغَيْبِ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ